قبل الله من عميكم زرما يا كريم أعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رمب العالمين الرحمن الرحيم مالك <تضحك> يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصغاط المستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي هو الذي أخرج الذين قفوا من أهل الكتاب من غادياخهم لأول الحشر وما ظنتم أيه خذوا وظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسب وقد ففيقنه به مرعبا يخربون بيوتهم بأيديه نعم المؤمنين فاعتبروا من الابصار ولولا أن, ولولا, أن ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تهتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على أصوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إن الله شديد العقاب الله على كل شيء قدير ما افى الله على رسوله من أهل القرى فللله وللرسول فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْجِدِّ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَاءَ السَّبِيلِ كَيْلَا يَقُونَ دُونَهُ كَيْلَا يَقُونَ دُونَهُ تَبِينَ الْأَغْمِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمْ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّخِذُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله شديد العقاب ما قضى للفقهاء المهاجرين الذين اهجرو من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الذين تبنوا الاداه الايمان به قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على ويؤثرون على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 غا انك اوف الرحيم الم طايل الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب ان اخرجتم لان اخرجننا معكم ولا نطيع ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قاتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون نخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا ي... لا ت... لا ينصونهم ولئن صهوا لم لا ثم لا ينصون لا ينال لا ينصون ولا ثم رهبة في الصدور من الله لأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدوه بأسه بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين مياؤ قبلهم قريبا ثقوا بامرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال ل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفوا فلم أنكفوا قال إني بريء أمياء خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتاذر نفس ما قدمت لغد وتاموا ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنه لا يستوي اصحاب النار واصحاب أصحاب الجنة أصحاب الجنة والفايزين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أيته خاشعا متوصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا عالم عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجنبار, العزيز الجنبار المتكبير سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباهئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالموادة وقد قفقو بما جاءكم من الحق يخرجون قصلا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إياكم خادجتم إياكم خادجتم فيز إياكم خادج سُمِّدَتَ في سَبِيلِ وَبَتِّقَاءٍ مَهْضَاتٍ تُصِرُّونَ عَلَيْهَا بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَتُمْ وَمَا يَفْعَلُهُمْ فقد فَقَدْ غَنِصَ السبيل Quan Y ofof لكم yaku la ku aadaanga A wa su i ku adi su ko iay way su لا tafa ku ولا haamum يوم a يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤى مما تعبدون ميادون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قل إبراهيم لأبيه لا سعف عنك لك وما أمك لك من الله شيئا حبا لك تأكله إليك أنا بناؤه وإليك المصير قم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وافعلنا قم إن لَكَ آتِ اللَّهِ الْحَكِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَهْتُمُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ the uh -huh.